حزب دعاء سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ضحير الراجين يا رجال المستأجرين يا صريخ المستصرخين يا مان الخائفين يا مجيب يا إله الأولين والآخرين إياك نعبد وإياك نستعين يا غياف المستغيفين أغفني من سخطك وأدخلني في حفظك وإنايتك رحمتك يا أرحمن الرائم اللهم أنت الملك الموجود وسيوك وانت الملك المهيمن فوق النار الشاطئ الملك الرحيم كثير الخير رحيما وان فهو واحدا صلدا عزيزا عظيما غفارا قهرا ملكا ستارا يا حنان يا من بحق سورة الرحمن يا فتاح يا رزاق يا غني يا موهي يا فتاح يا رزاق يا غني يا موهي أغني يقض حاجتي في هذه الساعة واكل هماتي وسخر لي بيتي ألا جميع الناس وجنان أجمعين إنك أنت السميع الدعاء ولطيف لما يشاء اللهم إني أسألك أن تغذقني كل ما أريد من خزائن قدرتك ويسر لي مطلوبه في أسرع الأوقات وأشرف الساعة وهص من رادي ومقصودي يا مجين الدعوات بحق التوراة والزبور والإنجيل والفرقان وبحرمة سورة الرحمن يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف واطلع الندين وحوائج المسلمين بحق القرآن العظيم وبحرمة سورة الرحمن الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه مجمعين والحمد لله رب العالمين